وما الفرق بين السنن الراتبة والسنن المؤكدة وما هي يطلق على السنن التابعة للفرائض اسم السنن الراتبة وهذه السنن الراتبة منها مؤكدة هي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وغير مؤكده أي لم يحافظ عليها فالمؤكد من الرواتب هو سنة الفجر وقيل إنها واجبة وركعتان قبل الظهر وقيل اربع وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وغير المؤكد من الرواتب هو ركعتان ايضا قبل الظهر وركعتان أيضا بعد الظهر واربع ركعات قبل العصر وركعتان قبل المغرب وركعتان قبل العشاء والسنن المؤكده قد تكون من الرواتب التابعه للفرائض وقد تكون من غيرها ومنها صلاه الضحى وصلاه الوتر على راي الجمهور وقيل إن الوتر واجب وصلاه التراويح في رمضان وصلاه الكسوف للشمس والكسوف للقمر والله اعلم